سماعون للكذب أكالون للسحك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا والرباني والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشترون ترووا بآيات فمن قليل ومن لم يحكم بما وَنَذَرْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا انْفِسَ أن بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَلَا نَفْسَ بِالْأَنفِ وَلَا ذَنبَ يُقْبَلُ ذَنبُ بالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ و <تصفيق> رتي